بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الارض رجا وهست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في ذنبات معين سلة من الأولين وقليل من الآخرين على شرر عليها متقابلين يطوف عليهم من دار مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور ليلون كأمثال نؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلام سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شدر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 كلكم من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يسمونه حميم وظل يحمون الله بارده ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا صغارا على الحياة العظيم وكانوا يق أَيْدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ المكذبون فشاربون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون جوب الهين هذا مجرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنهون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحوتون أنتم تزرعونه أَمْ نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعيكم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمون إلى المزن نَحْنُ نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورونا أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقتم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمشه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا الحلقون وأنتم حينئذ تاغرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا كنتم غير مدينين صادقين فأما إن كان من المقربين نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان للمكذبين الظالمين فنزل من حميم إن هذا له حق يقين فتبح بسم ربك العظيم